بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا رحمه الله تعالى حديث آخر قالوا رويت في حديث أبي رزين العقيلي برواية حماد بن سلمة أنه قال أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض فقال كان في عماء فوقه هواء وهذا تحديد وتشبيه قال ابن قتيبة وقد تكلم في تفسير هذا الحديث أبو عبيد القاسم بن سلام فقال العماء السحاب وهو كما قال في كلام العرب إن كان الحرف ممدودا وإن كان مقصورا كأنه كان في عمل عن الناس كان كما شاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذه الشبه الثامنة من الشبهة التي اوردها أهل البدع على بعض النصوص من الكتاب والسنة أوردها ابن قتيبة رحمه الله في كتابه تاويل مختلف الحديث وأجاب عنها هذه الشبهة الثامنة سبقها سبع شبه هذه الشبهة على حديث أبي رزين العقين في دواية محمد سلمة أنه قال أين كان ربنا يسأل النبي صلى قال أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض فقال كان في عما فوقه هواء وفي الأخر كان في عما ما فوقه هواء وما تحته هواء هذا الحديث كان قال أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض فقال كان في عما ما فوقه تحت هواء وما تحته هواء الشبه قالوا هذا تحديد وتشبيه هذا تحديد التشبيه يعني تحديد يعني يحدد يحدد مكان الرب وانه في عمى وهذا التشبيه تشبيه له بالمخلوقات فكيف الجواب عن هذه الشبه؟ قال ابو في جوابه وقد تكلم في تفسير هذا الحديث ابو عبيد القاسم المسلم المعروف لا في كتاب الكتاب الإيمان وله كتاب الأموال قال العماء السحاب وهو كما قال في كلام العرب إن كان الحرف ممدودا وإن كان مقصورا كأنه كان في عمل عن معرفة الناس كان كما شاء هذا جواب الآن واضح عن الشبه عن شبهتهم يقول كان في عماء إذا كان العماء بالمد صنبرة السحاب أين كان ربنا قبل أن يختصون قال كان في عماء في سحاب وإن كان مقصورا عمل أي أنه عمن عن عم ماريفة النفس والجواب أول الجواب صحيح هذه الشبهة أنه الحي الضعيف الحي الضعيف في إسناده وكيع بن عدس يقال وكيع بن عدس ويقال وكيع بن حدس وهو ضعيف كما, كما هو معروف والحديث رواه الإمام احمد الترمذي وابن ماجه وابن أبي عطف السنة وقال الألباني إسناده ضعيف كما قال كان في إسناده وكيع بن عدس أو حدس يقال عدس بالعين ويقال حدس هو ضعيف ثانياً لو صح فمعناه صحيح لو صح كان في عمى المراد بالعمى السحاب ما فوقه هوا وما تحت هوا ما يعني الذي كان في عمى الذي فوقه هوا والذي تحته هوا يعني كان في السحاب والسحاب فوقه هوا وتحته هوا هو. كان في سحاب كان في عمى الذي فوق الهوى كله تحلو والمعنى أن الله فوق السحاب. قالوا كولت الآمين ثم في السماء فسَمَآمِنَ ثم في السماء يعني من في السماء يراد به العلو آمِنَ ثم في العلو ويراد بالسماء الطباق المبريج فتكون في معنى على كان على السماء كذلك كان في في سماء كان في عمى يعني فوق السحاب كان مثل الآمين في السماء يعني فوق السماء كان فوق السماء هذا السحاب تحته فوقه هواء وتحته هواء كان في عماء ما فوقه هواء ولا ما صرف عنا الذي كان في السحاب الذي فوقه والذي تحته فيكون فوق السحاب سبحانه وتعالى فله العلو واثم المخلوقات كلها اسفل والله تعالى فوق فوق المخلوقات هذا لو صح مع الحديث في لكن لو صح فمعناه صحيح. فيكون كان في سحاب يعني فوق السحاب وهذا السحاب تحته هواء وفوقه هواء. أما من قصيبة يعني نقل كلام أبي عبيد القاسم السلام، لكنه ما ما وضحه. قال عمل السحاب وين كان مقصورا كان في عمل مريض النفس نعم. حديث آخر قالوا روايتم عن النبي عليه السلام. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر فوافقتم في ذلك الدهرية <تصفيق> قال ابن قتيبة ونحن نقول إن العرب في الجاهلية كانت تقول أصابني الدهر في مالي بكذا أو نالتني قوارع الدهر ومصائبه قال الله تعالى حكاية عن ما قالوا وما يهلكنا إلا الدهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر إذا أصابتكم المصائب فان الله هو الفعال لما يشاء نعم وهذا الحديث نقول لا تسب الدهر فان الله هو الدهر حديث صحيح وهو الامام مسلم والامام احمد عن ابي هريره رضي الله عنه لا تسب الدهر فان الله هو الدهر الشبهه يقول انكم وافقتم الدهريه اذا قلتم ان الله هو الدهر وافقتم الدهريه الدهريه يقولون إن إن الدهر والدهر الليل والنهار والزمان هو الذي يفنينا الله تعالى عنه ان قال وما يهلكنا الا الدهر ما لهم بذلك من ادعاء فانت برويتم هذا الحديث الذي في أن الله هو الدهر يعني أن, أن الله هو الزمان الذي يفني الناس يفني الناس فوافقتم الداريه الذين يقولون وما يهلكنا الا الدهر وقالوا باهي الا حاسب الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر فالدهر يعني مرور لا ولا لا والأيام هو الذي يهلكنا وفننا وليس هناك رب ولا, لا ولا بعث ولا معاد فالبطون تدفع بالولادة وأرض تبرع بالموت وما يهلكنا إلا مرور الليلة والأيام أنتم رويتم هذا الحديث تقولون الله هو الدهر إذن وافقتم الدهريه والجواب صحيح أنه قال أن, أن, أن الله تعالى أن الحديث لا تسب الدهر إذا ثبوا الليل والنهار والزمان فإن الله هو الدهر يعني مصرف الدهر ومقلب الدهر لأن الحديث فسروا بعضها بعضها لأن الحديث في الحديث الآخر الدهر فإن الله فإن فإن الله هو الدهر فإن فإن الله, هو دهر ليله ليله فإن الله هو الدهر ليله ونهاره الليل والنهار فالدهر هو فالله هو ولهذا غلط العلماء بالحزم حينما عد من اسماء الله من هذا الحديث الدهر بن حزم له اغلاط من اغلاطه انه قال من اسماء الله الدهر اخذا من هذا حديث قال لا تسبوا الله هو الدهر هذا دليل على ان من اسماء الله الدهر هذا غلط هذا من اغلاطه سبحانه الله ليس الدهر من اسماء الله والحديث الحديث فسروا بعضها بعضا لا تسبوا فان الله هو الدهر حديث اخر فاني اقلب ليله ونهاره والمعنى إن, إن الله هو صدر الدهر وخالق الدهر ومقلب الليل والنهار، وبهذا تبُل هذه الشبه. ابن قصيبة ماذا يقول؟ يقول ونحن نقول إن العرب في الجاهلية كانوا تقول صابر الدهر في مالي بكذا أو نالس قوارع الدهر المصابب. قال الله تعالى حكاية عن ما قال وما فيهم إلا الدهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر إذا أصابتم المصابب فإن الله والفعل وما يشاء. وكان وسب الدهر لا يجوز. الدهر محرم. لا يجوز ان يسب الظهر مثل ما يفعل بعض الناس يذم الساعه او يذم اليوم او يشتم الليل او النهار او الساعه التي عرفته عن عند الغضب في هذا الشخص ومن, ومن ذلك قول الحريري في مقاماته لا تأمن الدهر الخائن فانه لا تأمن الدهر الخائن فانه فكما وصل الدهر فانه الخائن ومن ذلك قول قل شرع ظن الدهر بنا به ليس ما حل بنا به اظن الدهر بنا به يعني بنا جعل الدهر هناك ثم قليت الذي حل بنا حل به ما اظن الدهر بنا به ليس حل بنا به هذا مثل الدهر ومنه قول بدر دع الله الساعه التي عرفتني بفلان لعن الله اليوم لعنى... هذا هذا مثبت الدهر لا يجوز محرم و... و لأن الدهر الدهر مسرف الدهر الليلونها الدهر ليس له اختيار وليس له فعل بل هو مصر بل هو مدبر يع يعود الذبي يعود الذم للمدبر والمدبر هو الله لازم بدارف إن الله هو الدهر فمن سب الدهر قد سب الله لأن الدهر الله تعالى هو الذي يصرفه هو الخالق نعم حديث آخر قالوا رويتم عن النبي عليه السلام قال يقول الله تعالى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة قال ابن قتيبة ومعناه عندنا من تقرب بالطاعة وأتاني بها أتيته بالثواب أسرع من إثيانه فكنا عن ذلك بالمشي والهرولة كما قال تعالى والذين يسعون في آياتنا معاجزين واستعيوا الإسراع في المشي وليس يريد أنهم مشوا وإنما أسرعوا بنياتهم وأعمالهم نعم وهذه الشبهة العاشر على هذا الحديث حديث من تقرب مني شبعا تقضرت منه جراعا ومن تقرب مني جراعا تقضرت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيت الحمضة هذا يترواه الشيخان البخاري المسلم عن هريره رضي الله عنه هو عزم الصحيح وليس معناه كما قال ابن القتيب فإن هذا في تأويل أولة قال بل تقرب بالطاعة وأتاني به أتيت بالثواب هذا تأويل هذا من أثر من أثر من أثر الصفات والنووي رحمه الله أيضا كذلك من أولة قال معنى معنى الحديث ان الله تعالى اسرع في الخير من العبد وان الله لا يقطع عن العبد حتى يقطع العبد العمل هذا ليس من الحديث وانه اثر من اثر مثل مثل صفه الغضب الغضب صفه لله والانتقام اثر منها فالانتقام اثر فلما فسر الغضب قال الغضب والانتقام نقول هذا خط الغضب صفه لله من اثرها الانتقام الرضا صفة الله من أثرها الثواب إذا رضي الله عشان وإذا غضب انتقم فمن فسر رضي الله بالثواب نقول هذا غلط فسرتها بإيه فسرتها بالأثر ومن فسر الغضب بالانتقام نقول هذا غلط كذلك من فسر التقرب بالله بالثواب فقد فسر بالأثر ولكن هذا تقرب حقيقي تقرب من حقيقي من تقرب إلى الله تعالى تقرب الله إلى هذه الصفات صفات حقيقيه وكذلك من أثاني أشيكة هرولة مثل النزول ومثل العلو والاستواء كلها صفات يطلقوا بجلاله معناها معروف في اللغة معنى المشي والهروله معروفة في اللغة كما قال الإمام مالك الاستواء معروف. معلوم أما الكيفية كيفية اتصف الله تعالى بها فلا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى والقرب صفات الله القرب ونصفاته المعينة والقرب إلى الله يأتي حاصة وهو نوعان قرب من الداعين بالإجابة وقرب من العابدين بالإسابة المثال الأول قلت وإذا سالك عبادي عني فإني قريب يعني قريب من السائلين بالإجابة ولم يقل انه قريب من كل أحد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب داعث الداعي داعي, داعي ومثل حديث بموسى الأسعري قال كنا في سفر فارتفعت صوتنا بالتكبير فقال نبي يقول ارضعوا على أنفسكم لأنكم لا تدعون على الصم ولا غير بأ. إن الذي تدعون سميع قريب إذا تدعون سميع قريب من الداعين وليس من كل أحد أغرب إلى أحدكم من عنق راحلتهم مثل قولي تعالى عن صالح وإذا تمد أخاهم صالح قال يا قرم عبد الله ما لكم الله هو أنشأكم من الأرض واستمرتم فيها فاستغفره ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قريب مجيب المستغفرين السائبين وليس من كل أحد والثاني قرب من العابر بالإثابة كقوله تعالى إن رحمة الله قريب من وكقوله سبحانه واسجد واقترب فالساجد قريب من الله في اقرب أقرب ما يقول العبد من ربه هو الساجد ويأتي القرب عاماً ايضا كقوله قوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد قال بعض العلماء ضمير عد الى الله ومعنى ونحن أقرب اليه من حبل الوريد اقرب بالعلم قال بعضهم بالقدره وكذا القدره والرؤيه وقع وذهب بعض من فقيه الشامتينيه وغيره إلى أن هذا قرب الملائكه قال ونحن اقرب بملائكتنا اليهم من حبل الوريد بدليل قوله اذ يتلقى المتلقيات ولو كان ولو كان مراد قرب الرب لما قيده بتلقي المتلقيات ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقت تلقي المتلقيات يعني نحن أقرب إليه بملائكتنا ومثل قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تؤثرون قال الملائكة أقرب إلى العبد ممن حوله إلى ذات العبد ولكن لا تؤثرون عند الموت ولكن لا تؤثرون الملائكة فمن العلماء قال ان القرب يكون عاما ويكون خاصا العام مثل ما نحن وقربه من حد الوريد ونحن وقربه من كل أكلاته والخاص نوعان قرب من السائل بالاجابه وقرب من الداعين بالإثابة فهو قرب حقيقي السائل قريب من الله والسائل قريب من الله ومن ثمرات ومن ثم ومن أثر هذه الصفات أن الله تعالى أسرع بالخير من العبد وأن الله تعالى لا يقطع الثوب عن العبد حتى يقطع العبد الاعمال فقلب قسيب هنا. من تقرر بالطاعة واتاني بي أثيثه بالثواب أسرع من إتيانه فكن بذلك بالمشي والهرولة هذا تأويل هذا تأويل كما قال النووي ان معنى الحديث أول بالأثر فقال معناه أن الله أقرب أن الله أسرع بالخير من العبد وأن الله لا يقطع, العبد لا يقطع عن عبد الثواب حتى يقطع العبد العمل هذا هو الصواب الصواب انها صفات حقيقية وأنها قرب حقيقي وكذلك المشي والهرورة كل اقتصادات حقيقيه لكن من آثارها أن الله أسعى بالخير من العبد وأن الله لا يقطع الثواب عن العبد كما يقطع إلا إذا قطع العبد الأعمال، مثل الرضا صفة ومن آثارها الثواب والغضب صفة ومن آثارها الانتقاف كذلك هنا تقرب تقرب بني تقرب, تقرب من الصفعة آثار من, من آثارها ان الله اسرع بالخير من العبد وان الله لا يقطع التوبه عن العبد حتى يقطع العبد العمل اما القول بانه كنايه وأنه كنب للمشرك فهذا من التاويل نعم حديث اخر قالوا رويتم اخر وطاه وطاها الله بوجه. قال ابن قتيبه ولهذا الحديث مخرج حسن يذهب اليه اهل النظر وبعض أصحاب الحديث قالوا إن آخر ما, و... ما أوقع الله تعالى بالمشركين بالطائف وكانت آخر غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وحنين واد قبل الطائف وكان سفيان بن عيينة يذهب إلى هذا وهو مثل قوله في دعائه اللهم اشد وطأتك على مضر هذه الشبهة نعم هذه الشبهة الحديث عشرة على حديث قال اخر وطاه وطعها الله بوجه وج واد بالطائف وج واد بالطائف ولا وقال ذهب بعض العلماء إلى انه حرم أنه حرم ثالث يحرم الصيد وصيد وجه وج ولكن هذا قول مرجوح الصواب انه ليس في الدنيا الا حرمات الحرم الوكي والحرم المدني واختلف في حرم ثالث وهو وادي وج بالطائف قال بعض العلماء انه حرب ويحرم الصيد لكنه قول مرجوح واما بيت المقدس فليتحرمان ومن الاخطاء الشائعه قول بعض الناس ثالث الحرمين يجعلون المسجد الأقصى ثالث الحرمين ما هو ثالث الحرمين مو بحرم ولكن يقال ثالث المسجدين هذا صحيح إذا قيل ثالث المسجد صح واذا قيل ثالث الحرمين خطا لكن الذي يقول هذا في العالم العدل الغالب منهم ما يعلمون الحكم الشرعي صحفيون والمذيعون وغيرهم من عامة الناس الثالث الحرامي ووكلهم الحرم الإبراهيمي ولا كل هذا نخف ما في حرب ما في حرب في الدنيا إلا حرب حرب ملكي والحرب المدنية والحرب الثالث وادي وجه هذا قول مرجوح أيضا وليس الصاب وليس حرب فالحديث آخر وطة وطة الله بوجه هذا الحديث رواه الإمام أحمد وقال له يفهم يشمعون الزوايد رواه أحمد والطبراني ورجالهم الثقات ذو قتيبه رحمه الله فسر هذا الحديث قال معنى الحديث مخرج خرج الحسن الى ابو اله الاهل النضر وبعض قبله قال المعنى ان اخر ما اوقعه الله تعالى بالمشركين الطائف وكانت اخر غزوه غزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطائف كان سفيان المعين يذهب الى هذا وقال وهو مثل قوله في دعائه اللهم اشدد واطعك على مضار والحديث رواه البخاري ومسلم اللهم اشدد واطعك على مضار يعني نعم وهذا الجواب كما قال ابن قتيبه رحمه الله أن المعنى أن, إن الله تعالى أوقع المشركين في حنين ونصر الله خزبة وعبده عبده ورسوله وحزبه المؤمنين نعم حديث آخر قالوا رويتم أن ابن عباس قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح به من شاء من خلقه قال ابن قتيبة وأصل هذا أن الملك إذا صافح رجلاً قبل الرجل يده، فهذا مثل أن الحجر بمنزلة يمين الملك تستلم وتلثم نعم، وهذا الشبهة ثانية عشر على الحديث من ابن عباس قال الحجر الأسود يبني الله في الأرض. وهذا رؤي موقوف على ابن عباس، وأول كتاب عنه أنه ضعيف. أولاً ليس في الحديث، ليس مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه موقف لابن العبدال ثاني انه ضعيف ثاني انه ضعيف والحديث الاسد يبين الله في الارض فمن صافحه فكأنما صافح الله و... ولو صح و... فمعناه ليس المراد ان الحجر صفة لله بل هو بل الحديث فيه دليل على انه ليس صفة الله من قال يمين الله في الارض فالتقييد بانه بالارض يعني ليس صفة من كفت الله ثم أيضا قال من صافح فكأننا ما صف الله تشبيه والمشبخين المشبه به وعلى هذا ما يكون في إشكال أول الحديث ضعيف أولا ليس حديثا هو وانما هو قبل ابن عباس من كلام ابن عباس ثانيا أنه ضعيف أيضا ضعيف في عامل عباس ثالثا لو صح فليس, فليس فيه انه من الصفات ليس من الحديث الصجرات لأمره الأول أنه قال يمين الله في الأرض قد دخلوا وثاني أن أنه, أنه في تشويه قال من صافحه فك صافح ما صافحه الله شبه والمشبه مشبه به كما بين الشيخ ابن رحمه الله هذا في ذره عرض النقل وفي التدمريه يقول الشيخ ابن هذا الخبر لو صح لم يكن ظاهر أن الحجر صفه لله بل هو صريح في انه ليس صفه لله بقوله يبين الله في الأرض تقيده في الأرض قوله فمن صافحه فكأنما صافح الله والمشبه ليس هو المشبه به ابن قتيبة في قصور جوابه قوله قال ابن قتيبة وصلها لأن الملك إذا صافح رجلا قبل الرجل يده فهذا مثل أي أن الحجر في منزلة يمين الملك في السلام هو نعم حديث آخر قالوا رويتم أن النبي عليه السلام قال ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته والله يقول لا تدركه الأبصار ويقول ليس كمثله شيء وقال لموسى لن تراني قالوا وإن صح حملناه على العلم قال ابن قتيبة هذا الحديث صحيح تتابعت على نقله الروايات عن استقاة الذين رووا لنا الحلال والحرام ومعناه يرونهم مثل القمر في التدوير والمسير والحدود وغيره قوله في التدوير والمسير ومسير هذا فقط ما طلع عندك ومعناه معناتها نعم اقرا في التدوير والمسير والحدود وغيره قوله لن تراني يعني في دار الدنيا لا, لا. اذا عندك الفطر ومعناه لانك قفلت السطر ولذلك ومعناه يرونهم مثل القمر لا يختلفون فيه ولم يقع التشبيه به على جميع حالات القمر في التدوير والمسير والفضود وغيرها. إذن يرونه مثل القمر لا يختلفون فيه. ولم يقع لا يختلفون فيه. ولم يقع التشبيه به على جميع حالات القمر في التدوير والمسير والفضود وغيرها. نعم. قوله لن تراني يعني في دار الدنيا لأن الرؤية لو استحالت لم يسألها نبي وكذلك لا تدركه يعني في الدنيا. او لا تحيط به <تصفيق> نعم هذا شبه صار على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تروا ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته الحجره هو الشيخان بخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سالوه هل نرى ربنا قال هل ترون القمر ها ترون القمر ليله البدر صحو ليس دون السحاب قالوا نعم قال ها ترون الشمس صحوى ليس دون أسحاب قالونا قال فإنكم ترون ربكم كذلك والمعنى انكم ترون ربكم رؤية واضحة من غير تعب كما انكم ترون القمر بلتبر واضحا وترون الشمس صحوا واضحا هذا الحديث رواه ومع ذلك المعتزله شبهه بهذا هذه الشبهه على الإسلام معتزلة يقول المعتزله أنتم ترون هذا الحديث وهذا الحديث يعرف الع... الآية الله يقول لا تدركوا الابصار ويقول ليس كمثله شيء واتشبثت بالله الله قمر ويقول ليس كمثله شيء ويقول لا تدركوا الابصار وان أن ان الناس يرونه بالابصار والله يقول لا تدركوا الابصار ويقول ليس كمثله شيء وقال لمسلم فرادي ولو صح, لو صح الحديث نحمله على العلم والمعنى انكم ترون ربكم يعني تعلمون كما ترون القمر تعلمون ان لكم رب كما تعلمون القمر قبر كقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفتن ألم تعلم هذه الشبه على مي مي. هذه الشبهه جاءت من المعتزلة المعتزله المعتزلة أنكروا هذا أولا نقول هذه الحديث الرؤيه متواتره بلغت حدث متواتر وهذا الحديث لا إشكال في رواه الشهر وغيرهم نصح الحديث وتفسير الرؤيا بالعلم تفسر البعض يفسد المعنى وكيف تفسر تفسير الرؤيا بالعلم مع عاد الحي الصريح ترون القمر ليله البدر صح وليت دون احساب ترون الشمس صح ليس دون حساب هذا معنى العلم ولا معناه الرؤيا بالبصر الرؤيا بالبصر صريح واضح واما قول لا تدركوا الابصار بن النقسيب المعنى لا تدركوا الابصار يعني في الدنيا ولكن تدركوا في, في الاخره وجواب اخر عن الايه هو ان المعنى لا تدركوا صلات لا صري رؤيا وإن كان الصراحه والمعنى المعنى ترى في الاخره لكن لا تحطبه رؤيا لكمال عظمته وقوله موسى لن تراني لن تراني في الدنيا فأما في الآخرة فإن الله تعالى أخبر عنه من يرونه في كتابه وعلى لسان رسوله وقال أجاب من قصيب قال نطيب هذا الحي الصحيح تتابعت على رقل على نقية الروايات عن استقاط الذين رووا لنا الحلال والحرام ومناه يرونهم مثل القبر لا يختلفون فيه ولمقعد تشفيه به على جميع الحالات على القمر في التدوير والمسير والحدود غري المعنى أنهم ان المراد تشفيه الرؤية بالرؤية ليس المراد تشفيه الله بالقمر لا الله يقول ليس كيف شيء ليس محن يحن الله مثل القمر بل معنى انكم ترون الله رؤية واضحة كما ترون القمر رؤية واضحة وليس المراد ان الله مثل القمر الله لا يشفيه احدا من خلقه وقال المؤلف وقوله لن ترانياني في دار الدنيا هذا قول لأن الرؤية لو استحالت لما سأله نبي نعم لنترى في دار الدنيا وما يقول لا تدري في الدنيا أو لا تحصي به عند في الآخرة وإن رأت نعم حديث آخر قالوا رويتهم إن الصدقة تدفع القضاء المبرم والله يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وأجمع الناس أنه لا رأى لا لا وأجمع الناس أنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه قال ابن قتيبة ومعناه أن من أذنب استحق العقوبة فإذا هو تصدق دفع ذلك عن نفسه كما روي صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع مني السوء. نعم وهذه يشتبها الربي عشرة وهذه الشبه على هذا الحديث على حديث إن الصدقة تدفع, تدفع القضاء إن الصدقة تدفع القضاء المبرامة وهذا الراوي ابن عساكر بنص الصدقة تدفع القضاء السوق وفي معناه الحديث ضره التربية بلفف آخر بلفف إن الصدقة لا تدفع غضب الرب وتدفع ميتة السوق وتدفع عن السوق وهذا الحديث رواه قانس المرفوعة قال هذا حديث الحكم الغريب وقد رؤية أولهم من عبد الله بن جعفر وابي وعبد الله بن عباس وغيرهم فهذا الحديث يعني أن الصدقة تدفع القضاء الشبهة يقول الحديث فيه أن الصدقة تدفع القضاء ولكن دلت النصوص الأخرى على أن القضاء لا يرد ولا يدفع كقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا اردناه أن نقول له كن فيكون قالوا أجبع الناس أنه لا رد لقضاء الله ولا معقب للحكم فكيف ترون هذا الحديث الذي فيها أن الصدقه تدفع, تدفع القضاء ترد القدر والنصوص الأخرى دلت على أن القدر نافئ وأنه لا يرده شيء أجاب أجاب قال ابن القتيبة رحمه الله معناه أن من أذنب استحق العقوبة تصدق تفع ذلك عن نفسه كما روي صدقه السر تدفع غضب الرب وتدفع ميتة السوء الجواب عن هذا الحديث أنه قال إن, إن الصدقة أن القضاء نوعان القضاء نوعان قضاء مبرم هذا لا, لا يرد كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن, أن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد هذا قضاء مبرم قضاء مبرم هو الذي لم يعلق بسبب والنوع الثاني قضاء أو قدر معلق بسبب كان كان يكون معلق بالدعاء يعني هذا معلق بالدعاء او معلق مثلا بسوره الرحم مثل سوره الرحم سوره الرحم تزيد في العمر هذا قضاء المعلق. معلق معلق بسوره الرحم وكتب الله انه انه يطول أنه عمره بسوره الرحم وكتب الله ان هذا ان هذا البلاء يدفع عن الميت فيايه يدفع عن, عن, عن المريض بالصدقة فهو معلق معلق يعني ان الله تعالى يعني الله قدر السبب ومسبب قدر هذا وهذا وهو مكتوب في الازل ان هذا المرض او هذا ليست السوء تدفع الميت بهذا السبب انه يفعل هذا السبب وهو الدعاء او الصدقه فيكون الدعاء والصدقه مقترن بدفع المرض يعني دفع المرض مقرون بحج يدفع عنه المرض بالصدقه او بالدعاء يدفع يطول عمره بالسلطة الرحيم. هذا قضاء معلق. المعلق يكون قدر الله سبب ومسبب. هم من الثاني من القضاء وهو قضاء مضرم الذي لا يعلق لا يعلق بسبب هذا لا يرد هذا الجواب صحيح ابن القتيبة قال ومعناه ان من اذنب حق العقوبة هو تصدق دفع ذلك عن نفسه كما روي صدق الثلثة في الغضب الرب وتلثة عميسة السؤول. يعني جواب مجمل. لكن ماذا كنت لكم هو هو الواضح نعم. صار صار فصل وهذا وأشباهه إنما تكلم فيه العلماء دفعا لما ذكره المتكلمون واعترض عليه المخالفون وعلى نحو هذا سلك شيخنا الإمام أبو يعلى رضي الله عنه في كتابه الذي وسمه بابطال التاويلات لأخبار الصفات فمن اعتقد أنه تفرد بالجمع أو بالجواب عما اعترض به عليها فإنما يقول, ذا فإنما يقول ذلك بغير علم سلمنا الله وإياكم من الشبهات وأعادنا من التشبيهات وغفر لنا التبعات بجوده وكرمه وغفر لنا, لنا الذنوب والتبعات وغفر لنا الذنوب والتبعات, والتبعات بجوده وكرمه إن شاء الله نعم وهذا الفصل يبين في المؤلف رحمه الله تعقيب يعقب على ما نقل عن القصيبة من الشبهات حول النصوص قال وهذا وأشباهه إذا ما تكلم فيه العلماء دفع لما ذكروا متكلمون واعترض عليهم مخالفون يعني العلماء ذكروا رد على هؤلاء على هؤلاء المتكلبين الذين جاءوا بهذه الشبه يذكرون يردون عليهم دفعا لهذه الشبه والطال لها ولهذا قال وهذا وأشباهه انما تكلم فيه العلماء دفعا لما ذكروا متكلمون واعترض عليهم مخالفون وعلى نحو هذا سلك شيخنا الامام ابو يعلى رحمه الله في كتابه الذي وسمه ابطال التاويلات لاقوال الصفات هذا هذا الامام ابو يعلى هو قاضي ابو يعلى الحميري المعروف قاضي ابو يعلى له كتاب التاويلات له كتاب اضطار التاويلات لاخبار في الرد على ابن فورك وهو وهو شيخ للمؤلف ابن البنا وشيخه يقول ان كتابه ذكر فيه الرد على الشبه ولكن كتاب طرد على القضايا عليه بعض الملاحظات عليه بعض الملاحظات قد يوافق الاشعريه ويذكر في كتاب هذا حديث الموضوعات كما ذكر في التتمهيه وانتقد عليه هذا فالمؤلف رحمه الله يثني عليه لكن لكن عليه عليه بعض الملاحظات كما ذكر في التتمهيه ولنقل نقل المحقق الشيخ عبد الرزاق البدر كلام الشيخ الإسلام قال لكن قد انتقد على القاضي في كتابه بطالة في راده عدة أحاديث موضوعة وأشياء لم تفت عن السلف الصالح إلى سند الصحيحة وفي هذا يقول الشيخ السلام المتنين رحمه الله وقد صنف القاضي أبو يعلى في كتابه في إبطالة التأويلات ردا لكتاب ابن فورك وهو وإن كان أسد الأحاديث التي ذكرها وذكر من رواها ففيها عدة أحاديث موضوعة كحديث الرؤية عيانا ليلة المراج أتى بحديث أن, أن النبي راى ربه ليله المراج عيانا وهذا غير صحيح. غير صحيح غير صحيح موضوع وفيها أشياء عن بعض السلف رواها عن بعض بعض الناس مرفوعة كحديث قعود الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش روا حديث أن, أن الله تعالى يقعد نبيه على العرش هذا ليس بحديث لا لم يثبت عن النبي لكن, روا... لكن ثابت عن مجاهد كما ذكر شيخ الإسلام ثابت عن مجاهد وإن كان مثل هذا لا يقال بالرأي لكنه لا يقال أنه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فرفع النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، كما فعل حساب أبو يابي ولهذا قال كحديث بعود رسول الله صلى الله عليه وسلم على العرش رواه بعض الناس من طرق كثيره مرفوعه وهي كلها موضوعه وإنما الثابت انه عم مجاهد حديث عن مجاهد ومجهد رؤية عم الله أن الله تعالى يقعد نبيه على العرش ما على العرش عم جاهد غريم السلف وكان السلف والعلم يرونه ولا ينكرونه ويتلقونه بالقبول وقد قال إن مثل هذا لا يقال إلا توقيفا لكن لا بد من الفرق بين ما ثبت من الفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وما ثبت من كلام غيره سواء كان من المقبول أو المردود ولهذا وغيره تكلم رزق الله التميمي وغيره من, من اصحاب احمد في تصليح القاضي ابي يعلى لهذا الكتاب بكلام غليظ وشنع عليه اعداؤه بأشياء هو منها بري كما ذكر هو ذلك في اخر الكتاب وقد ذكر نقل القاضي ابو بكر في العواصب نقلا غير صحيح عن القاضي ابي يعلم ولهذا قال وما نقله عن ابو بكر من العربي في العواصف كذب عليه عن مجهول لم يذكره ابو بكر وهو من الكذب عليه مع ان هؤلاء وان كانوا نقلوا عنه ما هو كذب عليه ففي كلامه ما هو مردود نقلا وتوجيها وفي كلامه من التناقض من جسم ما يوجد في كلام الاشعري والقاضي ابي بكر الباقلاني وابي المعالي الذي نقله قاضي ابو بكر العربي عن القاضي ابي يعلى نقل عنه أنه قال قال واخبرني من أثق به بدون سند واخبرني من أثق به من مشيختي أن أبا يعلى محمد بن حسين الفرى رئيس الحنابلة في بغداد كان يقول إذا ذكر الله تعالى وما ورد من هذه الظواهر في صفاته يقول ألزموني ما شئتم فإني ألتزمه إلا اللحية والعورة ألزموني أثبت لكم كل شيء لله إلا اللحية والعورة يقول هذا نقلها ابو بكر العرض وهذا كذب عليه وإن كان القضي أبو يعلى له أغلاط ولو اخطى ويأتي احد الموضوع لكن هذا كذب عليه المؤلف يقول فمن اعتقد انه تفرد بالجمع لاخبار الصفات او بالجواب عما اعترض به عليها فانما يقول ذلك بغير علم. يعني من اعتقد انه يأتي بجميع اخبار الصفات او بجميع الردود فانه يقول ذلك بغير علم. ثم دعا فقال سلمنا الله وياكم من الشبهات واعذر من التشبيهات وغفرنا ذروبها السبيعات بجوده وكرمه ان شاء الله قولوا ان شاء الله كلنا هذا غلط ما ما يقيد الدعاء من ان شاء الله يمسر لا يقول أحدك والله ما أخري شيء اللهم رحمني لي شيء لي فإن الله لا مثالة نعم فصل وأما كتاب الشريعة الذي جمعه الآجري رحمه الله ونصح, ونصح فيه فجميع أخبار الصفات ساقها فيه وأمرها على ظاهرها ومنع من الكلام وحديث الرؤية ذكره وساقته قبل عباس وساق, طرق... وساق طرق... طرق ابن عباس فيه وقد افردت بذلك كتابا فبقية الابواب المتعلقة بالسنة فقد ذكرها ايضا وسقتها في كتابي في السنة وهو جزآن يشتمل على نحو خمسين بابا وقد اتى في هذا الكتاب جملة كافية منها نفعنا الله بها وجميع المسلمين نوافة الفصل بين في مولاد كتاب الشرع أنه كتاب جيد وأنه نصح فيه وجمع أخبار الصفات وساقها ومر على ظاهرها ومنع يعني مستوي وكذلك ذكر حديث الرؤية وساق طرق ابن عباس فيه يثني على الأجر في كتاب الشريعة وأنه ذكر اخبار الصفات وساقها ورد ومنع تأويل وذكر حديث ابن الرؤية وساق فيه في طرق ابن عباس يقول بن بنى وأنا قد افرست بذلك كتابا يعني في الصفاء وبقية الأبواب المتعلقة بالسنة كان وفرت في حديث الرؤيا وبقية الأبواب يقول وثقتها في كتابه في السنة وهو جزآن اشتمل على نحو الخمسين بابا يعني كان كتاب المؤلف ما أدري هل هو مطبوع أو غير مطبوع كتاب الله يشير إليه أنه جمع فيه ما يتعلق بالرؤيا وجمع باب السنة وأنه ألف في جزئين وأنه يشتمل على نحو الخمسين بابا وأنه أتى بهذا الكتاب بجملة كافية نعم باب في ذكي الصحابة رضي الله عنهم أخبرنا أبو الحسن الحمامي قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول السنة في التفضيل الذي نذهب إليه إلى ما روي عن ابن عمر نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فأما الخلافة فنذهب إلى حديث سفينة يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام الخلافة في أمتي ثلاثون سنة فنقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء نستعمل الحديثين جميعا قال سفينة فخذ, سنتي فخذ سنتين أبو بكر وعشر عمر وثنتي عشرة عثمان وست علي رضي الله عنهم المؤلف رحمه الله ختم كتابه في, في هذا الباب في ذكر الصحابة رضي الله عنهم وأحسن المؤلف رحمه الله ختم كتابه بهذا الباب العظيم الذي أورد فيه طائف من المصوف الدالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولسيما الخلفاء الراشدون الأرض أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من بقية العشرة رضي الله عنهم وجعين و... ولا شك أن الكلام في الصحابة كلام عظيم وأن أهل السنة وجماعة يعتقدون فضل الصحابة كما دلت عليه النصوص من كتاب الله سنة وتقليل فضل الصحابة وأنهم خير الناس وأنهم افضل الناس لا كانوا ولا يكونوا مثلهم الناس سعد الأنبياء احترهم الله لصحبة هم والذين نقلوا الإعلان السريعة وحملوها وجاهدوا في الله وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشروا دين الله وهم وصحبوا رسول الله وقرآن ينزل عليهم ويسمعون على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عما أشكل عليهم فلهم زية ولهم فضل على الأمة فقول لهذا إن كل من الف في كتب العقائد يذكر الصحابة يجعلهم لهم خاص وبين فضلهم ومزجيتهم وبين مراسبهم وان أفضل المخافر الراشدون ثم بقية العشره ثم أهلوا بدر أو اهل بيعه الرضوان فلهم فضل ولذلك و وكان روي عن مالك بن عنسان وقال كان السلف يعلمون أولادهم خبر بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن وهم لا في شرح اعتقاد السنة اعتقاد السنة ولا يخلو كتاب من كتب العقائد لا وحي لك الصحابي نقل عن الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله نقال سمعت أبي يقول السنة بالتفصيل لنذهب إليه لمرؤي عب بن عباس أقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذا أصحابنا أن الصحابة أفضل الصحابة، وقوله رضي الله وأن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. ابو بكر ثم عمر، ثم عثمان، ثم بعد. وروي عن أبي حنيفه رضي الله عنه أنه في الفضيلة قدم في قدم علي على عثمان. في الخلافة يقدم عثمان علي على علي، لكن في الفضيلة يقدم علي على عثمان. وروي عنه رجع، وأن وافق وافق جماهير هذا السنة. سيكون اجماع من السنه ان افضل الناس بعد الانبياء ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عدل وان, وأن ترتيبهم في الفضيله كترتيبهم في الخلافه وسيعترفون بالخلافه لهم وان خلافتهم حق والسنه دلت على هذا كما قال الخلافه في امتي ثلاثون سنه فنقول ابو بكر يقول الامام احد نقول ابو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلفاء نستعمل الحديثين جميعا يقول قال السفينة فخذ سنتين يريد أن يعد ثلاثون سنتين أبو بكر وعشر عمر هذي اثناعشر وثنتي عشرة عثمان هذه تكون أربعة وعشرين وست علي هذا ثلاثون لكن يعني هذا العد مبني على حذف على حذف الكسر وإلا خلافة أبي بكر سنة ثمان وأربعة وكذا وخلافة عمر عشر سنين ونصف، خلافة عثمان عشر عشر علي أربع سنين وبعد ستة تشهر التي تنازل فيها الحسن بعد حولية الحسن بن علي ستة تشهر بعدها تنازل بالخلافه المعاوية بشرط حق دماء المسلمين تكون ستة هي المكملة للثلاثين فيكون هذا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في يوم ثلاثون سنة نعم وأخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا للسفينة هذا روح أبو داود وأحمد عبد الله عبد الله بن عبد السنة أنا عبد وأخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا عبد الله قال سألت أبي عن الشهادة لأبي بكر وعمر هما في الجنة قال نعم واذهب إلى حديث سعيد بن زيد أنه قال أشهد أن النبي في الجنة وكذلك أصحاب النبي التسعة والنبي يعاشرهم. وقول سعيد بن المسيب لو كنت شاهدا لأحد حي أنه في الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الايه الآية وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الايه الآية قلت لأبي فإن قال أنا أقول إن أبا بكر وعمر في الجنة ولا أشهد قال يقال له هل هذا الذي تقول حق فإن قال نعم يقال له ألا تشهد على الحق والشهادة هي القول ولا تشهد حتى تقول فإن قال شهد وقال النبي عليه السلام الجنة عشرون ومئة صف ثمانون منها من أمتي إذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فمن يكون نعم وهذا الحديث وعبد الله علينا نحمد ان قال سالت ابي عن الشهاده هي بذكر وعمر في الجنه قال نعم اذهب الى حديث ابي سعيد الى حديث الى حديث سعيد بن زيد انه قال اشهد أن النبي صلى وسلم في الجنه وكذلك بقيه العشره في الحديث الاخر الذي قال النبي في الجنه وابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وسعيد بن زيد في الجنه وعبد الرحمن العوف في الجنه الزبير في الجنة وصل المغتص في الجنة وابعد من جرى عدة العشرة. وقول سعيد بن وثي لو كنت شاهدا لأحد حي أن في الجنة لشاف عبد الله بن عمر يعني هذا على على, على هذه الرواية وإلا عبد عمر ترى ما يدل على في لم الرؤيا وأنه وأنه رأى ملكان وأنه ذهب به إلى النار وأنها رأه مطوية وقال لن ترى لن ترى إما يدل على أنه وقال النبي نبي عمر رجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فكان عبد الله لا بعد الليل ف. بعد ذلك من الليل لا قليل ظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم عنه. حيث كنز الشهاده لجميع الصحاب السابقون من المهاجرين والانصار ايش باقي ما بقي من الصحابه الصحابه المهاجرين كلهم رضي الله عنهم عنه. والذين تبعوهم باحسان وكذلك رضي الله عنهم عنه. والايات الاخرى لقد رضي الله عن المؤمنين تحت هاجروا هذه هي بداية غيرت وكانوا 1400 قال عبد الله يا يابي فين قال انا اقول ان ابا بكر عمر في الجنه ولا اشهد قال يقال له هذا الذي تقول حق فين قال نعم يقال له الا تنكد على الحق اذا كان يقول انه في الجنه هو. اذا قال انا اقول في الجنه ولا اشهد هذا كلام يعني متناقض اذا كنت تقول انه في الجنه معنى هذه الساعه هذا ما يهدم ولهذا جاء الرسول قال هذا هذا جاهل اللي يقول انه في الجنة هذه هو اللي هذا قال نعم يقال على الحق واش هذا هي القول. ولا حتى تقول وفي الحديث الاخر الجنة عشرون ومئة صف ثمانون منها من امتي هذا الحديث رواه الخلال ان الجنة صف وهذه الامه ثمانون صف، ثمانون من مئة وعشرين ثلثة يا اهل الجنة جاء في الصحيحين النبي قال, قال اما ترضون ان تكون ربوا اهل الجنة قال فكبرنا فقال أما سلطان أن تكون نصف الجنة فكبرنا سل ثعل الجنة فكبرنا قال أما سلطان تكون نصفها الجنة فكبرنا هذا الصحيح هيك لكن غير الصحيحين أن هذه أمة سل ثعل هالجنة أهل الجنة مائة وعشرون صفرا وهذه أمة سمانو سمانو هي سل نعم وأخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عمر وابن المنكدر سمعا جابرا أن النبي عليه السلام قال دخلت الجنة فرأيت قصرا فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر وروى حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه والزهري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه صالح بن كيسان أو غيره وما يروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر استأذن فقال أذن وبشره بالجنة لأبي بكر وعمر وعثمان فتكون بشراه لاحقا وروى فما تكون بشراه إلا حقا فما تكون بشراه, بشراه إلا حقا وروا أنس وسهل ابن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في احد اسكن فما عليك الا نبي وفي الديق وشهدان نعم هذه الحديث في فضائل هذا حديث الاول حديث عبد الله قال حدث ابي قال حدث ابن اينا قال النبي قال دخلت الجنة فرأيته قصرا فقلت لمن هذا قالوا لعمر هذا حدث رضو الشيخان ابو بخاري ومسلم وهي شهادة لعمر بالجنة ومن راى قصرا فقيل العمر هذا العمر بالجنه في الرد على الرافضه الذين يكفرون الصحابه ويكفرون عمر وابي بكر ويسبونهم وروي عن حميد عن انس النحو ايضا رواه احمد السلمي وقال عهد حسن صحيح وكذب والزهري عن سعيد عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا رواه البخاري ومسلم وفي الحديث الذي بعدها ان ابا بكر استاذن فقال النبي سعيد له بشره بالجنه لابي بكر وعمر وعثمان هذا ايضا رواه الشيخان ابوخاري مسلم حذيه موسى الآثري قال كنت بع النبي صلى الله عليه وسلم في حي طن شطان المدينة فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشر بالجنة ففتحت له فإذا هو أبو بكر فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشر بالجنة ففتحت له فإذا هو عمر فأخطرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم استفتح رجل فقال افتح له وبشر بالجنة على بل وتصيبه فإذا هو عثمان فأخطرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله مستعان وإلى حين الصيغة والشيخة في استهادة الثلاثة بالجنة وفي الرد على الرافضة الذين يسبون الثلاثة ويبغضونهم ويذمونهم ويتكلمون فيه فيهم بكلاما شديد ويحكوا القصص المكتوبة قد بحهم الله راه ناطف أكبر من أبو علي حديث في حديث أنس وسلم سعد أن قال كان على أحد على جبل أحد فتحرك فقال أسكن, أسكن, أسكن فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد أن الرسول كان عليه وصديق أبو بكر والشهدان عمر وعثمان أسكن أحد, أسكن أحد فما عليك إلا نبي وصديق أبو بكر وشهيدان عمر وعثمان وقع الأب كبكان الحديث أيضا رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث انس روينا به عاصم في السنة من حديث سالم السعد نعم اخبرنا ابو علي الحسن بن احمد البزار قال اخبرنا دعله بن احمد العدل قال حدثنا محمد بن محمد بن حبان التماري قال حدثنا حرمي بن حطف حرمي. حرمي بن حف قال حدثنا عبد العلي بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابيه عن عبد الرحمن ابن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة نعم هذا حد��ables بن ع grasp حبان في شرح السنة وإسناده على شرط مسلم ورجاله ثقات وهو حديث صحيح فيه استشهاد العشرة المبشرين بالجنة وفيه الرد على الرافضه الذين يتنقصونهم ويبحثونهم حقا بل ويسبونهم ويكفرونهم ويتكلمون فيهم بكلام لا يليق وهذا يدل على شده بغضهم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وحدثنا ابو الفتح محمد بن أحمد الحافظ رحمه الله قال أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد العدل قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا عبد الرحيم بن واقد قال حدثنا بشير بن زاذان القرشي قال حدثنا عمر بن صبح عن بعض أصحابه قال عبد الرحيم قال لرجل من أهل العلم سمعته من بشير بن زاذان عن بكير عن مكحول عن عن بكير، عن مكحول،, عن مكحول عن شداد أن النبي عليه السلام قال أبو بكر أروف أمتي وأرحمها وعمر بن الخطاب خير, خير أمتي وأعدلها وعثمان أحيا أمتي وأكرمها وعلي بن أبي طالب ألب أمتي وأسمحها وعبد الله بن مسعود أضر أمتي وامنها وأبو ذر, وأبو ذر أزهد أمتي وأصدقها وأبو الدرداء أعبد أمتي وأبقاها ومعاوية بن أبي سفيان أحلم أمتي وأجودها رضي الله عنه العشر من بالجنه بالجنة الحافظ ابن حجر أسماءهم أسماء العشر من بسرين في بيتين فقال لقد بشر الهادي من الصحب عشرة لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن كلهم قدره علي عثق يعني عثيق كان أبو بكر قال له لا لا اسمه عثيق في العوم وسعيد سعد عثمان طلحه دبير بن عوف عامر عمر علي وهذا هذا الحديث فيه بعض الضعف وهو العقيلة الضعفاء ابن عساكت في تاريخه فيه سلد بشير بن زاذان ضعفه الدار وغيره اتهمه ابن جوزي وقال ما عمدت بشيء وفي سلد أيضا عمر بن الصبح قال فيه الله بهالك ولكن الحديث له شواهد له شواهد لكن فيه ضعف من جهة هذه الأوصاف قال أبو بكر اروف أمتي وأرحمها وعمر خطب خير أمتي وأعبدها وعثمان وعفان احيا أمتي واكرمها وعلي بن أبي طالب ألب أمتي وأسمحها وعبد الله مسعود أبر أمتي وأمنها وابو ذر أزهد أمتي وأصدقها وابو الدرجة أعبد أمتي وأبطاها ومعاوية ابن ربي سفيان أحلم أمتي وأجدها إن هذه الألصاف فيها ضعف ضعف ولكن فضائل الصحابة معروفة فضائلهم معروفة ولولا يكن في ذلك النصوص الآيات القرآنية التي فيها والسابقون الأول منهم هجئوا الأنصار والذين من السماع المسار رضي الله عنه ورضوا عنه محمد رسول الله والذين ما عشد داعوا الكفار ثم قال فيها رضي الله عنه ورضوا لا يستوي لا يستوى منكم من, أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذي أنفقوا من بعد وكل وعد الله حسنان حسنان جنة كل الصحابة وعدهم الله بجنة ولا حديث مع مع الحديث. فضائل الصحابة يعني كثيرة أما هذا الحديث في بعض الضعف نعض أخبرا أخبرا الحسن بن أحمد البزار قال أخبرا عبد الله بن جافر ابن درستوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إسحاق بن حاتم العلاف قال حدثنا الوهاب بن عطاء عن ثول بن يزيد عن مكحول عن ذيب مولى بن عباس عن كريب عن كريب عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس إذا كان غدات الاثنين فاتني أنت وولدك قال فغدا وغدونا فألبسنا كساءه ثم قال اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة باطنة لا تغادر ذنبا اللهم أخلف في ولده نعم هذا حجرا ترمذي طريق عبد الوهاب بن عطاء وقال هذا حج حسن غريب حسن هو الألباني. في يساعي ترمذي وفي فضل عباس والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وولده والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة باطنة لا تغادر ذنبا اللهم أخلف في ولده فمن قب عليه العباس وهم عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الألبين حدثنا محمد بن أحمد الحافظ قال حدثنا عبيد الله بن عثمان قال حدثنا أحمد بن خلف قال حدثنا أبو عبد الله البصري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن مالك بن انس قال لو أن رجلا عمل بكل كبيره ثم مات وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على السنة حشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تم الكتاب بحمد الله ومنه لمستهل جمهات الآخرة من 65 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين ونفعنا به وجميع المسلمين إن شاء الله نعم هذا الحديث هو موقوف على, على مالك بن انس رحمه الله الإمام المعروف إمام مدار الهجرة قال لو أن رجلا عمل بكل كبيره ثم مات وسلم منه أصحاب رسول الله صلى ومات على السنة فشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يعني, يعني المعنى أن, أن حب حب للصحابة هذا لا شك أنه عمل صالح عمل صالح فهبت محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبه الصحابه من الاعمال الصالحة ويلل على بطلان مذهب الرافضة والذين في قلوبهم غل لأصحاب رسول الله يسبونه ويكفرونه وفسقونه ويذكرون القصص الشنيعة في أبي بكر وعمر وعثمان قد بحهم الله فالإمام مالك بن عثيمان بن ذهيد يقول لو أن رجلا عملا بكل كبيرة يعني دون الشرك وثم مات وفي قلبه محبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هو أصحاب رسول الله ولم يصدهم وما تعالى السنه فشر مع النبيين والصديقين والشر الصالحين يعني هذه المحبه حسنه عظيمه محبه للصحابة دين يدين الله به يكون مثلا موحد لا يشرك بالله شيئا ويحب الرسول والصحابة والتابعين ولا صدد من بعض المعاصي المعاصي تحت مشيئه الله وقد تكون هذه الحسنات قد توفر السيئات من الحسنات العظيمه كما في قصه البغي التي آه سقط كلبا تغفر الله له زاده بني إسرائيل لهذا الحسن العظيم فكذلك أيضا إذا كان سنه شبه الصحابة ويقدرهم ويرى لهم فضل ولو وهم وحده فإن هذه حسن عظيمة يرجى له بها المغفرة ثم قال قال عليه الله الكتاب بحمد الله ومن في مستهل جماد الآخرة من سنة خمسة وستين وأربعين هذا تحديد تحديد لتعريف الكتاب والحمد لله رب العالمين ختم المؤلف رحمه الله الكتاب ببسم الله ابتدأ بالحمد لله رب العالمين وختم بالحمد لله رب العالمين والحمد هو الثناء على المحمود كما سبق مع حب في حبه واجلاله وتعظيمه وهو اكبر من ذلك كما سبق وعلى الاستغراق والمعنى جميع انواع المحامد كلها مستحق كلها لله ممكن الاستحقاق وصلى الله على سيدنا محمد قلنا خطب الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى على الذين كما سبق يا ثناء الصحما قيل فيها ثناء الله على عبده الملا ال الله على سيدنا محمد هو سيد ولد ادم كما ثبت انه قال انا سيد ولد ادم ولا فخر محمد اسم من اسماءه سمي الهم الله اهله فتم محمد لكثره محامله وله اسماء كثيره كما سبق محمد وأحمد والحاشر والمعقب اسمه في التوراه أحمد قال الله عز وجل ومبشرا برسولين بعد احمد ثم العاقب لأنه ليس بعده نبي وثم الحاسل لأنه يحتر الناس على قدمه وليس ليس بعده نبي وآله الطاهرين آله قيل المراد به، المراد بهم أهل بيته يا المؤمنون ويدخل في ذلك زوجاته الحسن والحسين وفاطمه وعلي والعباس هؤلاء آله وقيل أتبعه على دينه وهذا هو الصواب ويدخل في ذلك أقاربه وزوجاته ودخل الأولية الطاهرين الذين الله من الرزق إنما يريد الله رزق معكم رزق أهل البيت وطحيركم تطيرا وهذه إراده شرعية والمراد أهل البيت المؤمنين الذين طحرواهم الله وهناك من أهل البيت ما اللي مطحى مثل أبو جهل وابو لحث لا يدخلون فيها قال ونفعنا به وجميع المسلمين ما المراد بقوله هو نفعنا به نفعنا به هل الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن فعل الله بمحبته ونعم نعم في الكتاب محتمل يعني يعود ل polymer كتاب ونفعنا الله به وجميع المسلمين ويعتبر نفع الله بمحبه النبي والصحابة ونفعنا به وجميع المسلمين نعم لا تأخر نفع الله بهذا الكتاب وجميع المسلمين. ثم قال إن شاء الله قل إن هذا ترك التقييد بن الشيء هو, هو الذي ينبغي ما ينبغي عنده قايد نفع عن الله بن يجزم الإنسان فلا أستثني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم الله ما قل اللهم أرحمني إن شئ يعتلم المسألة فإن الله لا مكتن وبهذا نكون انتهينا من الكتاب وفق الله جميع القاسم وثبت الله جميع الهدى ورزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وختمنا بالحسن إنه اليدارك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين